عبده ورسوله أما بعد سنستأنف الليلة إن شاء الله تعالى دراسة مادة المصطلح من كتاب الموقظة للحافظ الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وقد كنا انتهينا من تعريف الحديث الحسن وذكرت شروطه و مثلت بامثله للحديث الحسن وذكرت الفرق بين الحديث الحسن وبين الصحيح وان شروط الصحيح والحسن هي هي ذات الشروط إلا شرطا واحدا، ألا وهو أن الحديث الحسن يكون راويه مع صدقه إلا أنه خف ضبطه، بينما في راوي الصحيح يقولون تام الضبط. هذا هو الفرق الوحيد بين الحسن والصحيح ثم نبهت على فائدة هامة ألا وهي ما هي الفائدة التي تنبني على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن فذكرت أن الفائدة من هذا فائدة عظيمة وهي نعم لا بأس إذا تعارض لا باس ولكن الأحسن وإن كان العلماء يستعملون أعني بعضهم يستعملون هذا التعبير إذا تعارض لكن الأحسن أن يقال إذا اختلف الصحيح مع الحسن وسبق أن بينت الفرق في التعبير بين اختلف وبين تعارض فهذا هو الأفضل والأنسب وإذا اختلف الصحيح مع الحسن ولم يمكن الجمع فإنه يرجح الصحيح على الحسن وهذه فائدة مهمة جدا إلى غير ذلك مما تيسر ذكره في درس الحديث الحسن وما يتعلق به من مسائل ثم انتهينا إلى مراتب الحديث الحسن حيث أن الحديث الحسن على مراتب فمراتب الحديث الحسن على درجات اعلاه وأدناه فإن قلت كيف يتصور أن يكون للحديث الحسن مراتب مع أن راوي الحسن هو من خط ضبطه، فكيف يتصور في هذا مراتب فالجواب هو لو انعكس الأمر في الصحيح حيث نقول ثقة فهل الضبط كله باب واحد وهل الضبط أئمة نقدي كمالك وشعبة وأضرابهم هل هؤلاء في تثبتهم كتثبت سائر الثقات الجواب لا اذا فكما ان الضبط لدى الثقة يكون على مراتب قوي وأقوى كذلك المراتب في من خف ضبطه فبعضهم أحسن حالا وحفظا من بعض لذلك مثلا تجد, تجد تجد الراوي يختلفون هل حديثه حسن أم صحيح وتجد آخر يختلفون هل حديثه ضعيف أم حسن وقد يترجح أن حديثه حسن لكن هذا الذي اختلف بين أن يكون ضعيفا أو أن يكون صدوقا هل هو كمن اختلف بين أن يكون حديثه صحيحا أو حسنا هل يستويان الجواب لا حين يختلفون هل حديثه صحيح أم حسن يشعرك بماذا يشعرك بأن هذا من أعلى مراتب الحسن إذ اختلفوا أصلا هل هو ملحق بالصحيح أو ينزل لكن حين يختلفون في راو فيقال ضعيف فيكون حديثه ضعيفا أو يقال صدوق فيكون حديثه حسنا حينئذ هذا في الضبط اقل واخص من من ممن اختلفوا في حديثه الصحيح هو ام حسن ومراتب الرواة تدرك بصبر مرويات الرواة والصبر هو الاستقراء والتتبع لذلك تجد أئمتنا يقولون فلان روى خمسين حديثا فلان روى عشرة أحاديث فلان روى مئتي حديث فانظر إلى ضبط الأئمة أنه يميز مرويات كل راو كم حديثا روى وهذا يسمى الاستقراء ويسمى بالصبر والتتبع حين إذن يأتي ناقد وقد استقرأ و استقرأ وصبر أحاديثه يقول هذا أحسن حالا من فلان وفلان أوثق من فلان وإذا اختلف فلان وفلان قدم فلان كل ذلك ناتج من صبر وتتبعي واستقراء مرويات الراوي وهذا هو مهمة هو مهمة الشفطاب النقاد هم الذين ينظرون في ذلك ويحكمون على الراوي هذه مقدمة بين يدي البحث فنبتدئ إن شاء الله نعم تفضل عبد الرحمن قال الخالد الذهبي رحمه الله تعالى قلت فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده عيد بارك الله فيك قال قلت فأعلى مراتب الحسن مشكل عندك هكذا فأعلى مراتب الحسن فأعلى مراتب الحسن فأعلى مراتب الحسن فأعلى مراتب الحسن, مراتب الحسن, فأعلى مراتب الحسن باذ بن حكيم عن ابيه عن جده وعمر بن شعيب عن ابيه عن جده ومحمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وابن اسحاق عن محمد بن ابراهيم التيمي وامثال ذلك وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن فان عدة, فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعي وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة نعم طيب بدأ المؤلف رحمه الله وذكر مراتب الحسن فذكر قال فأعلى هذه المراتب قال كبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وعمر ابن شعيب عن أبيه عن جده سعيد عن ابيه عن جده ومحمد ابن عمر وهو ابن علقمة اللي في عن ابي هريرة من كم عفوا عن ابي سلمة هو ابن عبد الرحمن ابن عوف عمر ابن, ابن علقمة عن ابي سلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي هريره ومحمد ابن اسحاق عن من عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن لم يذكر الاسناد جيد هذه مراتب ابتدا ببهز ابن حكيم عن ابيه عن جده هذه السلسلة بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده ثم سنى بعمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ثم سلت بعد ذلك بالاسناد الذي عقبه اولا متى قيل لك بأن الرجل صدوق أو قيل بأن الحديث حسن فاعلم أن الحديث أو الراوي فيه كلام وإن قل وإلا لو كان خاليا من الضعف ولو كان قليلا لما حكم بحسن اسناده او حكم على الراوي بانه صدوق ولا اعطي رتبة ولا اعطي رتبة اذا فاذا قيل لك حديث حسن او قيل بان هذا الراوي صدوق فاعلم ان معنى ذلك ماذا معنى ذلك بان هذا الحديث فيه ضعف ما أو أن هذا الراوي فيه ضعف ما وهما متلازمان إذا قيل حسن فهذا منعكس عن منعكس على الراوي وإذا قيل صدوق هذا منعكس على الحديث نفسه إذا هما متلازمان لكن عليك أن تنتبه أن هذا إنما ينضبط لك في مصطلح المحدثين بعد اتفاقهم على الفرق بين الصحيح والحسن وإلا فإن ائمتنا في أول الأمر كالبخاري وكشيوخه كأحمد وابن المديني وهؤلاء كانوا ربما يستعملون الحسن في ماذا في الصحيح كما يقول البخاري وغيره مالك عن نافع عن ابن عمر حديث حسن مع أن مالك عن نافع عن ابن عمر أعلى, أعلى مراتب الصحه أنت قلت مراتب أنا جبالي مفاعيل فعشان كذا جعلتك تنصبها فالآن استحضر إذن فالمقصود من هذا أن ائمتنا أعني أئمة السلف قبل استقرار المصطلح كانوا يطلقون الحسن يريدون به الصحيح ولكن ليس مطردا أي ليس كلما أطلقوا الحسن يريدون به الصحيح قد يطلقون الحسن على الحسن بطرقه كما يذكر هذا البخاري وضربنا امثله في العلم ان البخاري استعمل الحسن الذي هو بمجموع طرقه وقد يطلقون الحسن على من خف ضبطه وقد يطلقون الحسن على ماذا على اعلى مراتب الصحة اذا فاستعمال السلف للحسن استعمال متنوع تارة يراد به الصحيح بل اعلاه وتارة يراد به الحسن الاصطلاحي وهو الحسن عند ائمه المصطلح من خف ضبطه وتارة يراد به الحسن أي الحسن الحسن لغيره إذا هذا لا بد أن تنتبه له وهذا يعرف من إسناد الحديث فإذا جاء البخاري أو أحمد أو غيره وقال في مالك عن نافع عن ابن عمر حديث حسن ماذا تعلم أن هذا أعلى مراسب الصحة وإذا جاءك إلى راو هو نفسه يرى بأنه صدوق يعرف وينكر قال حديث حسن تعلم أنه يقصد الحسنة لذاته وإذا جاء في حديث هو يضعفه كما يقول أحمد في الحاجم والمحجوم وهي حديث يشد بعضها بعضا وكما قال في ابن لهيعة ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة وقد أكتب حديث الرجل كأني استدل به مع غيره لأنه حجة إذا الفرق فإذا جاء مثل ذلك فعليك أن تنتبه له أما عند العلماء بعد استقرار علم المصطلح فلا يطلق الحسن. إلا إذا كان الحديث فيه شيء من الضعف أين يكون الضعف؟ في الراوي يكون الضعف في الراوي أعني مطلق ضعف لا تقول هو ضعيف لا لكن فيه شيء من الضعف اذا نأتي إلى تفاصيل الأسانيد التي ذكرها الحافظ الذهبي قبل أن أذكر هذه الأسانين انبه أن الحافظ الذهبي كما يسميه النقاد كالحافظ ابن حجر والإمام الألباني أن الحافظ الذهبي من أئمة الاستقراء ما معنى ما معنى أئمة الاستقراء أي أنه من الحفاظ الذين صبروا مرويات الرواة ويضبط أحوالهم ومروياتهم لذلك حين يقرر قاعدة هذه القاعدة يقررها بعد ماذا؟ بعد الاستقراء والتتبع بخلاف ما إذا كان رجلاً عالماً في الحديث لكن ليس من أهل الاستقراء هذا في الحقيقة ينقل لك كلام الأئمة لا يستطيع هو أن يستقرئ فيكون ناقلا لكلام الأئمة فيتبين من هذا أن هناك فرقا عظيما بين المحدث المستقرئ الناقد وبين العالم في الحديث الذي ليس من أهل الاستقراء. فكلما كان المحدث مستقرئا متتبعا كان كلامه أوفق بالقبول وهذا باب مهم لذلك لما سئل الإمام الألباني فقيل له يا شيخ يعني أحيانا أرى لك اختلافا مع البخاري هو يصحح وأنت تضعف أو هو يضعف وأنت تصحح فماذا أصنع فقال له الأل... الإمام الألباني قال إن لم تكن من أهل الاختصاص ولم تكن من أهل هذا العلم فحينئذ بلا شك خذ بقول البخاري ودع قولي نعم لماذا؟ لأن البخاري إمام مستقرئ ولا شك بأنه أعلم وأحفظ وأتقن من الإمام الألباني وإن كان الإمام الألباني هو إمام أهل الحديث في هذا الوقت في هذا الزمن بلا منازع فإذا قارنت هذا بذاك تبين الفرق هذا مهم حتى لا يضطرب طالب العلم فإذا اختلف عالمان في قاعدة في الحديث مثلا حينئذ تقدم الأقعد والاحفظ والأتقن بحسب الشهرة وبحسب ما هو معلوم عند العلماء اذا فذكر هنا قال بهزو ابن حكيم عن ابيه عن جده اما جده فصحابي ويبقى النظر هنا في معاوية وابيه معاوية بهزو ابن حكيم عن ابيه وهو حكيم عن عن جده وهو معاوية ابن حيدة هذا معاوية الصحابي فيبقى النظر في الابن والاب بهز وحكيم هنا فائدة حين نقول إثناد حسن ليس من الضروري أن يكون الصدوق في كل طبقة بل قد يكون إثناد كمالك عن نافع عن ابن عمر ماذا نقول في هذا الإثناد أصح الأساني فإن روى عن مالك صدوق ماذا نقول حسن اذا تنتبه ليس معنى أن يحكم على الاسناد بأنه حسن ليس معنى ذلك أن يكون في كل طبقة من طبقاته يوجد صدوق ابدا وإنما إذا وجد في طبقة واحدة صدوق اكتفي بذلك ونزل الحديث من درجة الصحة إلى درجة الحسن كما مثلت لك الآن إذا قلنا مالك عم نافع عن ابن عمر فجاء صدوق فروى عن مالك أنزل الاسناد من ليس الصحيح قلت أعلى مراتب الصحة نزل من أعلى مراتب الصحة إلى درجة الحسن كذلك. الصحيح ما معنى كذلك الصحيح كذلك الصحيح أي أنه لا بد أن يكون في كل طبقة لا ينزل الرجل عن كونه ثقة اذا انظر الفرق في الحسن إذا وجد فضوق في أي طبقة ينزل الحديث من الصحة إلى الحسن وفي الصحيح لا بد في كل طبقه أن يكون ثقة فإن وجد في طبقه صدوق ينزل إلى إلى الحسن إذن لا يكون صحيحا حتى يكون جميع الرواق ثقات ويكون حسنا إذا جاء صدوق في أي طبقة من الطبقات، سواء في أوله، في أولها، او وسطها، أو في آخرها دون الصحابي، لأن الصحابة كلهم عذل. جي. فإذا رجعت إلى ترجمتي بهذ بن حكيم وأبيه حكيم، لأن معاوية جده صحابي، معاوية بن حيدة هذا صحابي. فإذا رجعت إلى ترجمة الابن والوالد وهو به، ونظرت في ترجمته وترجمة أبيه حكيم فستجد أن النقاد منهم من وثقهما ومنهم من غمزهما ومنهم من تكلم في واحد وثق الأرض والعكس حينئذ دائما الصدوق كما يقول الإمام الألباني ونبه على هذا في أكثر من موضع قال الصدوق لا بد أن يكون قد غمز من بعض الأئمة وإلا لو لم يغمز لكان ثقة واكثر الرواة وإن شئت قلت كثيرا من الرواة في هذه المرتبة الوسطى فإذا تتبعت وخذ مثلا التقريب فخذ ترجمة خمسين راويا متفرقين ثم انظر كم من الخمسين قال فيه الحافظ ثقه وكم منهم نزل عن الثقه ستجد ان القاعده الاغلبيه ان من نزل عن الثقه اكثر عددا ممن حكم بانه ثقه لأن الأئمة كان له احتياط في الحديث فربما يروي الراوي خمسين حديثا يضبط أربعين منها او أكثر ويخطئ في بعضها فيأتي بعض النقاد الذين علم عنهم تشددهم كأبي حاتم. والنسائي يقولون ضعيف أو يقولون لا بأس به لأنهم نظروا إلى بعض ما غلط فيه من الأحاديث وإن كان قليلا لذلك نعم يوجد كثير من الرواق قيل فيه ثقة ونحن لا ننازع في هذا لكن الذي أشير إليه أن أكثر الرواة إنما يكون في مرتبة الوسط قد يكون في اعلاها أي في أعلى مراتب الحسن أو كذا وهذا هو الغالب على الناس فإنك إذا نظرت إلى الحفاظ في كل زمن تجد أن الشفاظة يكونون أقل الناس في أي فن من الفنون إذا نظرت في فن العربية إذا نظرت في فن الحديث في التفسير في أبواب الفقه تجد أن الشفاظة لهذا الفن هم أقل الناس من أهل الاختصاص منهم وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء المقصود أن الحافظ الذهبي وغيره من النقاد قالوا أن أكثر الحديث مداره على الحسن يشيرون إلى هذا الذي ذكرته بأن أكثر الروا يكونون في درجة الصبو وهل من شرط الصدوق الذي نزل عن الثقة أن تجد فيه مغمزا لينزل عن الثقة الجواب لا هذا أغلبي أي في الأغلب تجد أن الصدوق وثقه جماعة وغمزه آخرون قد يغمزونه بالضعف ويكون الصواب أنه ليس بضعف وقد يغمزونه من جهة قوة الحفظ يقولون لا بأس به هم لا يضعفونه ولكن أن حفظه ليس بالمتين لذلك يقولون في بعض الرواة يحتمل منه ذلك يعني نحتمل منه أن يروي مثل هذه النوعية من الأحديث في الزهد والرقائق كما قيل في شهر ابن حوشب عند بعض النقاد أنه يحتمل أن يروي في السيار في الزهد في الرقاق في القصص فإذا جاءت الاحكام لا يحتملون هذا إذن قد يكون الغمثارة بتضعيفه ويترجح بأنه صدوق ويراعى جانب الغمز فينزل إلى درجة الصبور وقد يكون الغمز من جهة عدم قوته كأن يقول لا بأس به باستثناء ابن معين لأن ابن معين بين أنه إذا قال لا بأس به يريد أنه ثقة لذلك لما سأله تلميذ فلان قال لا بأس به قلت أثقة هو؟ طال قد قلت لك ثقة قلت لك لا بأس به لذلك قال النقاد إذا قال ابن معين لا بأس به أي ثقة بينما إذا قال أبو حاتم أبو زرعة لا بأس به يعني أنه وسط صدوق نرجع إلى السؤال هل لا يكون الصدوق صدوقا إلا أن يغمز الجواب لا هناك كثير من الرواة نزل حديثهم إلى رتبة الصدوق فإذا وجدت من يطعم ما وجد لا تجد من يطعم فيهم ومع ذلك تجد أن الحافظ ابن حجر والذهبي والنقاد يحكمون بأنه صدوق وهذا يرجع إلى اعتبارات منها القلة بأن يكون مقلا في الرواية ومنها أن لا يوجد للأئمة فيه كلام إلا أن يقال مثلاً وثقه فلان ثم لا تجد كلاماً لغير فلان هذه أسباب مظنة الحكم على الراوي بأنه صدوق، إما أن يكون فيه مغمض وإما أن يكون المغمز في حفظه أنه ليس بالمتين وإما أن يكون المغمز أو الغم في ضعفه في شيء من الضعف القليل أو الضعف المطلق شين يختلفون وإما أن يكون مقلا في الرواية فيقولون أو يقول بعضهم صدور وإما أن يقل فيه كلام النقاد فتجد فيه من وثقه راوء إماما أو إمامين ولا تجد للأيمة في فمثل هذه الأسباب تكون مظنة للحكم على الراوي بأنه صلو حين نقول هذا هذا أغلبي هذا أغلبي في الغالب وإلا قد تجد راويا ثبتا وتكلموا فيه مع أنه ثبت وتجد أن بعضهم تكلم فيه لكن الغالب هو ما ذكرت وهذه الأمور كان دائما يقول فيها الإمام الألباني تدرك بالممارسة والمعايشة في العمر الطويل دائما كان ينبه أن إذراك مثل هذه الأمور تدرك بالممارسة والمعايشة في علم الحديث لذلك لا بد لطالب الحديث أن يمارس هذا العلم عمليا وأن يعايشه تطبيقيا يتدرب لكن كما يقول الإمام الألباني ويحتفظ بجهده لنفسه حتى يشعر بأنه قد هضم وفهم هذا العلم ثم أن يعرض نتاجه على أهل العلم حتى يقيموه أو حتى يزكوه في نتاجه لذلك لما سئل لماذا لا تخرج كتابك الروض النظير قال هذا كتاب كتبته أيام الصبا أيام شبابي فلا أستحل لنفسي أن أنشره. يقصد أنه كتبه قبل أن يرسخ في هذا العلم. لكن لا بأس من ذكر بعض هذه القواعد لتسهل عليك في مثل هذا. إلا أن إدراك تفاصيل ذلك إنما يكون بالممارسة والمعايش. إذا إذا رجعت إلى به. وجدتهم تكلموا فيه بين موثق ومضاعف إذا رجعت إلى أبيه وجدت من غمزه ولذلك كان بعض الأئمة يميل إلى تصحيح هذا الإسناد بهز بن حكيم عن أبيه حكيم عن جده معاوية ابن حيده والمتقرر الذي اختاره جماعة من الأئمة قديما وحديثا ومنهم الإمام الألباني رحمه الله بأن بهزر ابن حكيم عن أبيه عن جده هو من مراتب الحديث الحسن نعم ثم قال ثم قال ثم أمواو وعمر يعني كأنه يرى بأنها مرتبة واحدة قال جيب لي عبارته حتى اللفظ الأول إشقى قال مراتب مراتبي بن جيد فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وعمر بن شعيب أو وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده عمر ابن شعيب هو عمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن العاص هذا عمر ابن شعيب ما قلناه في بهز ابن حكيم هو الذي نقوله هنا فتجد أن الأئمة منهم من غمز في عمر ابن شعيب ومنهم من غمز في أبيه وهو شعيب فما قيل هناك في بهض يقال في عمر بن شعيب وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلن قال أدركت أشياخنا أحمد بن حنبل وعليا وإسحاق وفلانا وفلان كلهم يحتجون بعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، فهؤلاء أئمة النقد الذين يسلكون ويحتجون بهذا ولا يعكر على هذا أن الإمام أحمد نفسه قد غمز في هذا الإثناد أحيانا وهذا محمول على أحد أمرين إما أن يكون لأحمد في هذا أكثر من رواية وإما أن يكون قد غمز حديثا بعينه فقد يكون الرجل ثقة أو صدوقا ولكن يستنكرون له حديثا معينا وذاك تجد يقولون ثقه لكنه روى حديثا منكرا يستنكرون عليه حديثا معين فقد يكون أحمد حين ضعف عمر بن شعيب قد يكون له رواية أخرى أو قد يكون الأمر أنه استنكر حديثا بعينه وأكثر الأئمة على الاحتجاج تصحيحا أو تحسينا بعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وهنا اختار الامام الالباني بان عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده اثناد الحسن وهذا عليه اكثر الائمه وهو الاحتجاج بعمر بن شعيب عن ابيه عن جده كما نقل البخاري وغيره وان كان قد يضعفونه احيانا وهنا بحث تكلم فيه الائمه اولا قلنا عمرو بن شعيب هو عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص عبد الله ابن عمرو ابن العاص الصحابي عبد الله ابن ابن الصحابي فعندك من دون الصحابي كم ثلاثه عمرو وشعيب ابوه ومحمد جده النظر في هؤلاء الثلاثه اما الصحابي انتهى امره اذا ثبتت الصحبه استلزمت العداله لا كلامه هنا البحث ان ائمه الحديث اختلفوا في عود الضمير في قوله عن جده اين الضمير جده الهاء هذا الضمير ما المراد منه جد شعيب ام جد عمرو ايضاح المساله عمرو ابن شعيب ابن محمد اذا محمد جد عمرو فاذا قلنا بان المراد بالجد هو الجد الادنى فيصير المعنى عمر ابن شعيب يروي عن أبيه عن ماذا عن جده اللي هو من محمد وإذا قلنا أن عود الضمير هو للجد الأعلى فيكون المعنى عمر ابن شعيب عن أبيه شعيب عن أبيه شعيب عن جده يعني عن جد من عن جد شعيب من هو عبد الله بن عمرو بن العاص فاختلف النقاد في عود الضمير فبعضهم ضعف الاسناد لما اعاد الضمير إلى غير عبد الله لذلك هذا باب يتعلق بعلماء الحديث ويتعلق بائمه اللغه نحن حين نتكلم الآن عن مراد المحدثين لا تدخل على هذا قواعد اللغة إذا كان لأهل الحديث اصطلاح مخصوص بهم حينئذ من حيث اللغة يقول علماء اللغة أن الضمير يعود لأقرب مذكور إليه الضمير يعود لأقرب مذكور. يعني إذا جاءت ذوات متعددة وأتي في آخرها بالضمير فأقرب مذكور أعده إلى الضمير فيقولون أن الضمير يعود لماذا؟ لأقرب مذكور الي فقل رأيت و وخالدا فأكرمته أكرمت من؟ أقرب مذكور خالد وقال بعضهم وهذا الذي اختاره ابن القيم رحمة الله عليه حين بحث المسألة في عوض الضمائر وتكلم عليها من ناحية الأصول قال والتحقيق أن عوض الضمير لما سيق الكلام لاجله ورجح هذا ببحث قوي متين فعند هؤلاء الأئمة يقال بأن عود الضمير لأقرب مذكور إليه، وقال بعضهم عود الضمير لمبتدي الكلام به، وقال بعضهم وهو اختيار ابن القيم أن الضمير يعود لما سيق الكلام من أجله، قد يعود لأول مذكور، وقد يعود لأقرب مذكور بحسب القرينة. ينظر فيه السياق. فإذا جئنا إلى كلام النقاد فإنه قد صح من طرق كثيرة أن يقول عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر بن العاص ماذا يكون هذا على قواعد الأصول نحرك أذهانكم ها؟ ما الفرق حين يقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بين أن يقول شويه انتقم منك دلوقتي بين أن يقول عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العربي عند علماء الأصول اسمه صرحه كلام أهل الحديث أنا أقول عند علماء الأصول ماذا يسمى هذا عند الأصوليين عن جده او عن جده عبد الله عند الأصوليين لست الآن في اللغة عند الأصوليين ها؟ هذا تبيين وتخصيص وإيضاح للمجمل قلنا عن جده احتمل كم وجها ايوة كم؟ خمسين وجهن؟ احتمل وجهيني فلما يقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص هذا عند الاصوليين بيان المجمل مما احتمل هناك في الضمير سايبكم شهرين بصتوا يلا اقصد هو يعني هو دايما بيحب يختار المكان ده واللي بيقعد في المكان ده يعني يبتلى اذا هذا الاجمال كاصوليا نتكلم جده قد قد نعم يحتمل الوجهين هذا تفصيل لما اجمل ومحتومل فافادنا كما يقول الإمام الالباني أن المراد بالجد هنا من عبد الله بن عمرو بن العاص اذا يصير الاسناد عمرو بن شعيب عن ابيه من شعيب عن جده من عبد الله إذن تستطيع أن تقول عمر بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن, بن العاص، وقد ثبت سماع شعيب ممن من جده ألا وهو عبد الله فصح الإسلام لذلك بعض الأئمة يصحح أما من نظر إلى ما قيل في عمر بن شعيب وما قيل في شعيب فينزل هذا الإسلام إلى مرتبة الحسن وعليه احتجاج الأئمة كما نقله أبو عبد الله البخاري إذا أم شاصل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حجة إلا أن هذه الحجة في مرتبة الحسن لذلك أحيانا النقاد حين يخالف عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا الإثنان يخالف صحيحا يحكمون بماذا بضعفه فياتي من لا يدرك مقاصد الأئمة يقولهم هم يضعفون عمر بن شعيب هم لا يضعفونه من هذا الباب لكن حين يخالف غيره يضعفونه لأجل المخالفة ويحتجون به في غير المخالفة طيب هذا الإسناد الثاني الذي اختاره الإمام الألباني في كتبه ومشى عليه الاحتجاج الذي اختاره الإمام الألباني الاحتجاج بعمر ابن شعيب عن أبيه عن جده والاحتجاج ببهد بن حكيم عن أبيه عن جده طيب تستحضرون عن أبيه عن جده غير هذين الاسنادين ها من أحسن لسه كنت عايز أن نفسك من شر فاحمد الله كفاك الله شري العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابي هريره لذلك استدرك على نفسه الفتى جزاه الله خير. العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره هذا على شرط على شرط مسلم تذكر الحديث الذي رواه مسلم بهذا الإسناد ما الحديث ها ابن سلطان انت اللي فتحت هذا على شرط مسلم العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابو هريره لا تذكر هو على شرط مسلم طيب تذكرون الحديث الذي رواه العلاء عن ابيه عن ابي هريره ايوه ايه الشومه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اذا انتصف شعبان رواه مسلم إذا انتصف شعبان رواه ابو داوود إذا انتصف شعبان رواه ابو داوود ابقوا رجع هذا ما يتعلق بعمر ابن سعيب عن ابيه عن جده ما يتعلق ببهد بن حكيم عن ابيه عن جده و ذكر عقب ذلك قال ومحمد ابن عمرو عن ابي سلم عن ابي هريره محمد بن عمر هو ابن علقمة الليثي حاله صدوق أحسن عن أبي سلمة إذا قيل محمد بن عمر عن أبي سلمة فأبو سلمة عبد الرحمن أبو سلمة إذا قيل محمد بن عمر عن أبي سلمة ها يا ولد ها قلت من هو جيد ثقه بل انا اقول ثقه فقيه طيب كما يقول الحافظ من هو ابو سلمة احسن ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ابوه الصحابي طيب سمع من ابيه هيا يا اولاد ابو سلمى ابو سلمه ابن عبد الرحمن بن عوف له سماع من ابيه حيده لا تخيل علي غيره ياسر لا تدري قل لا ادري اعني بها صوتك فرقه بالاشاره آه. يعني يفطر على نفسه لان الاشاره لن يراها الا من النظر جيد قال إذا أخطأ الفتى لا أدري فقد أصيبت مقاتله قال كثيرا ما كنت أسمع أبي يقول أحمد لا أدري لا أدري لم يثبت ولا يصح لأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سماع عن أبيه لا يصح له سماع عن أبيه. فإذا قيل عن أبيه فهو منقطع لكن لا يحذرني هل له رواية عن أبيه؟ حتى بالانقطاع لا يحضرني الآن في هذا الشيء لكن أبو سلم ليس له سماع من أبيه طيب محمد بن عمر بن عقم الليثي عن أبي سلم هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريم وقالوا بأن محمدا هذا وهو محمد بن عمر ابن علقمة اضطرب في احاديث رواه عن من عن ابي سلم عن ابي هريض فتكلم فيه لاجل ذلك طيب الاسناد الثالث طال ومحمد اول الكلام قال ايه اول الكلام فاعلى مراتب الحسن بهزم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 ابن اسحاق ابن يسار ترجمته صدوق يدلس فاذا صرح بالسماع فحديثه حسن حديثه جيد يحتمل طيب واذا روى بالعنعنه فحديثه ضعيف لماذا لأنه مدلس والمدلس لا يقبل من حديثه إلا ما صرح إلا ما صرح فيه بالسماء والمدلس لا يقبل من حديثه ما صرح فيه بالسماء محمد بن إسحاق هو ابن يسار وهو صبوق يدلس فإذا صرح بالسماء قبل وإذا عن عنا رد حتى يأتي ما يقويه عن من؟ عن محمد ابن, ابن إبراهيم التيمين نقف عند هذا وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة اولا إذا كان عندكم شيء من الأسئلة يتعلق في البحث فنبدأ بهذا وإلا نظرنا في غيره طبن <تصفيق> نعم هناك من اهل هذا الكلام صحيح لما نقول مثلا أن الولد ألصق بأبيه إذا كان ثقة من غيره لكن هذا إذا سمع وأما إذا لم يدرك أباه فكيف يكون أولى بل هو ضعيف هل فهمت ما سمعت واضح الآن جيد تفضل. <تصفيق> جيد هذا السؤال مفيد يقول أخوكم يقول أن الحافظ الذهبي هنا لم يلتفت إلى تدليس ابن إسحاق قال وابن إسحاق عن محمد ابن إبراهيم وجواب هذا أن هذا قد يتركه الناقد لشهرته فيستغني عن التنصيص فيه هذا وجه وقد يكون هو لا يراه مدلسا إلا أن المعروفة عن الحافظ الذهبي أنه يرمي ابن إسحاق بالتبليس، فقد يقال بأنه ترك ذكر السماء لشهرته، فاكتفى بذلك. أما لو أنه ذكر السماء، لكان أظهر وأصح. واضح؟ نعم. غيره؟ سؤال في الدرس إن وجد تفضل. متى اعرف أن راوي ثقر وأن راوي صدوق وهل يعمد الحديث في الحسن فين حسن شايف حسن ده لا. لما... هذا لم أراه مادام هتتكلم لغه عربية قل لم أراه عشان ما تظلمش لأنك تكلمت بالعمية وريحتنا ولا لأنك ضبطت النحو واضح قل لم أراه شايف حسن ايوه شوف الان لما شفته استغفر الله العظيم شافه بيقول لك لم ارى فضبط النحو ووقع في شيء مش كويس طيب هذا خد منه دروس المصطلح من اولها التي فاتتك جيد بركه الله فيك غيره ها هذا سيأتي فيما بعد أنه الصدوق هل يرقى حديثه للصحة ومتى جيد هذا سيأتي فيما بعد إن شاء الله سيأتي التفاصل. تفاصيل ذلك فيما بعد غيره طيب هاتوا إذا كان عندكم أسئلة خارج الدرس تفضل لا واصبر اصبر وإليك أحسن ربك انا لا احب هذه الالفاظ هذه للعلماء لا تفتنوننا احسن الله اليكم هذه تغضبني وتخليني ازعل منا بارك الله فيك هذه لالفاظ العلماء نحن مساكين تفضل ممتاز سؤال جيد الراوي قد يكون فيه ضعف ما أو يكون ضعيفا ولكن يقبل منه النقاد بعض مروياته لقراء قد يكون الراوي ضعيفا أو قد يكون فيه ضعف فيرقون بحديثه للصحة إذا كان فيه ضعف ويحتجون ببعض حديثه وإن كان ضعيفا لقراء تقوم من ذلك على سبيل المثال أن بعض الأئمة ضعيف في الحديث إمام في القراءة ومعك أخوك رضا يا رضا وهو حفص حفص عن من؟ عاصم عن حفص عاصم تكلم في حفظه في القراءة ثبت ثبت لأن هذا هو بابه، لذلك يقولون في بعض الرواة يقبل منه كشهر ابن حوشب في الزهد ونحوه، ويقبل من ابن إسحاق ما رواه في السير، لذلك الحافظ الذهبي يقول ابن إسحاق ثبت في السير. فيه ضعف في غيره ويرجع السؤال بحاله هل كونه ثبتا في السير ويصحح حديثه في باب السير إذ هذا فنه وبابه هل يستلزم ذلك تصحيح ما روى معنعنا الجواب لا فالثبت الذي يكون مدلسا لا يقبل منه التدليس وإن كان ثبتا مثل ابن عيينة غيره ممن هو أثبت من ابن عيينة باخر خفش الأعمش الأعمش ثبت أثقن من ابن عيينة سيما أن ابن عيينة تغير باخر الأعمش ثبت ولكنه موصوم بالتدليس لذلك الحافظ الذهبي قال اغتفر له ما روى عن شيوخه ثم قال الذهبي: كأبي صالح وأبي وائل وأبراب هؤلاء اذا أثبت لا يقبل منه ما دلت فمن هذا ينطبق هذا على كلام ابن اسحاق لكن ابن إسحاق إذا روى في السيرة يصحح وإذا روى في غيرها يحسن واضح واضح لا تؤخذني على حدتي ما أشب هذه الالفاظ الله يقين واياكم السوء إنما ألفاظ العلماء مع العلماء صبروا يأتي البحث هذا معنا إن شاء الله الموقف من أحاديث المدلسين في الصحيحين أنها تنقسم قسمين ما تكلم فيه النقاد جاز لمن بعدهم أن يتكلموا فيه وما تلقته الأمة بالقبول كعنعنة أبي اسحاق السبيعي في بعض أحاديث البخاري وكعنعنة أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم وتلقى ذلك أئمة الحديث بالقبول فلا كلام فيه البتة إذن الاحاديث التي رواها مدلس ثقة وعنعم لها أمثلة أبي اسحاق السبيعي في البخاري وغيره وكذلك أبو الزبير عن جابر في صحيح مسلم فما تلقي ذلك بالقبول ولم يطعن فيه النقاد فالأصل قبوله وما تكلم فيه النقاد كدار قطني وغيره من الأئمة فهذا يحتمل أن يتكلم فيه واضح؟ لا. فضل قصدك الشهرة أم ماذا؟ أم المكان عند أمة الحديث أنا أفهم لكن أريد أفهم سؤالك ماذا تقصد لم يأخذ او لم يأخذ مكانهما كالكتب الستة ماذا تقصد بهذه العبارة في الشهرة أم في قيمتهم عند العلماء العلماء علماء الحديث لا يختلفون أن موطأ مالك مقدم باتفاقهم على ابن ماده مثلا فأريد أن أفهم سؤالك لأن إذا كان سؤالك أن العلماء لم يقدموا الموطأ على بعض الكتب الستة فالسؤال غلط وأما إذا كان السؤال عن الشهرة فالجواب له جواب آخر هل فهمت الفرق الجواب هذه الكتب الستة لا شك أنها أخذت شهرة أكبر لماذا؟ لأنها أوسع من الموطأ الموطأ أقل وأقل الكتب الستة أوسع من الموطأ طيب <تصفيق> ثم انتشار هذه الكتب في بعض البلاد ساعدت على الانتشار وعني بها العلماء أكثر فصارت لها الشهرة من هذا الباب أكثر وإن كان باتفاق الجميع اصح من بعض الكتب السته كابن ماجه أما مسند الإمام احمد فإنه لطوله إذ بلغ ما يقرب مع زوائد عبد الله ولده على المسلم بلغ ما يقرب ثلاثين الفا فالنفوس ضعفت عن العنايه بالمسلم لطوله ولكثره الاحاديث فيه ولذلك من هنا سهل عليهم الستة ما لم يصل عليهم في المسند ذلك مثلا تجد الشروح للكتب الستة اكثر بينما اذا رأيت من شرح مسند الامام احمد تجده قليلا واضح؟ طيب غدا ماذا عندنا ان شاء الله؟ غدا عندنا التفسير ونتابع إن شاء الله دروسنا معكم غدا بإذن الله